من عمى سَيِّئَةٌ فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغِيرِ حِسَابٍ